أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أم فالأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله واسمه ذَكَرْنَا الشُّيُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهَلْ تَذْكُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ قَلْصِ الذنون يتبشرون بنعمت من الله وفضله وأن الله. لذين استيعوا لله والرسول من بعد ما أصابه القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من هم سوتتبع رب وهو والله نغذو فضل العظيم انما فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم